Bismillahir rahmanir rahim. Ta sin mim. Tilka ayatul kitabil mubin. La'allaka bakhia nafsaka In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 معكم مستمعون فاتيا فرعون فقولا انا رسول رَبِّ العالمين ان ارسل معنا بني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 فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنَّعَبَّدْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزه فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ Námu la kabiru, kumulavi, ale jakousi rafala, saufata, lamun. La u a idéa, kumulavi, a jula, volbou. Inna nutmegu, aýy, připravil nám Rábový na chyby náš, ankuná, a vůle Můjmin. A Musa, ná kum můtbágn, fáršel firgón fíl mdaín pashirín. جَعٌ حَذون فَأَخْرَ جَنَاهُم مِنْ جَنَّاتِ وَعيون وَكُنُوزِون وَمَقَامٍِ كريم. كذلك وأورثناها بني إسرائيل.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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُم تَعْبُدُونَ أنتم وآباؤكم الأقدَمُونَ فإِنَّهُمْ عَدُوٌّ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 واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لي ابي انه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون.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 أنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون Allah, in lafi, bala, ling, mubin. Iznusawi kumbi, robbila, lami. alamin a bala, illa al min shafi'in.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 1. in حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم يا نوح لتكونن من المرجومين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 قالوا se علينا nás, u nás, u nás, u nás, u nás, u nás, u nás, u nás, u nás, u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 11. 12. 13. 14. وَلَا 16. 17. 17. 18. 18. 19.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 فعقروها فأصبحنادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لا يه وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك له والعزيز الرحيم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 قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ قَالَ إِنِّي لَعَمَلُكُمْ مِنَ الْقَالِينَ رَبَّنَا اجْنِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ Pana džajna hua hlahua, a في Illa radu zan filra birin, zum madamarna l Fidelikele aje,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 Ozinu bilkis posil وَلَا stafíni, holeta bechasun nesa asjá, a humola terfeu filar dymu sidi. Otaku laví مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أنت إلا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظَنَّكَ لَمِنَ الكاذبين. فأسقط علينا كسفا مِنَ السَّمَاءِ إن كُنتَ مِنَ الصادقين.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 فيقولون هل نحن منظر اف بعذابنا يستعجلون اف رايت ان متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما اهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكر وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين